وَخَلَقْنَا نِسَاءَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَايِشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فجاجا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 إِ جَهَنَّ مَكَت مِصَادَا للطَّغينَ م آبَ لا بتينَ فيِيهَا أَحطابَ لا يذقُون فِيهَا برَدَ وَنَا شرابَ إِلا حَممَ وَغَسَّاق جَزأَْفَاق إهُ كانَ لا ي شذا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلان نزيدكم الا عذابا